هم للطريق مشاعر الأنوار هم للنسيم عبيرهم الفواري ومطادة رفعوا التميز راية في العزيمة همة الأنصار هم للطريق مشاعر الأنوار هم للنسيم عبيرهم الفواري رفعوا التميي زراية في العزيمة همة الأنصار لبناء جين رائد بسلاحه علما وروحا للتقدم جاري لبناء جين رائد بسلاحه علما وروحا للتقدم جاري وبمنهج شرب الأصالة منهما ذاك الكتاب وسنة المختاري ذاك الكتاب وسنة المختار هم للطريق مشاعر الأنوار هم للنسيم عبيره الفواري، هم قادة رفعوا التميز في العزيمة همة الأرصار هم للطريق مشاعر الأنوار هم للنسيم عبيره الفواري. رفعوا التميي زراية هم في العزيمة همة الأرصار ولهم بأخلاق الكرام مآثر يرونها بتواتر الأخبار ولهم بأخلاق الكرام مآثر يرونها بتواتر الأخبار ناد له من كل حبل سهرة بحر العلوم وأنهر الأفكار بحر العلوم وأنهر الأفكار هم للطريق مشاعر الأنواري هم للنسيم عبيره الفوار هم رفع التميز هم في العزيمة همة الأنصار هم للطريق مشاعر الأنوار هم للنسيم عبيره الفوار قاده النضع التميز في العزيمه همته الانصار ان التميز في الرى اشراقه تبقى لتسطع في سمل اثاري ان التميز في الرى اشراقه تبقى لتسطع في سمل اثاري جيلا فجيلا يحملون لوائها والخير ما يبقى من الاثار الخير ما يبقى من الآثار ومشاعر الأنوار هم للنسيم عبيره الفوار طادة رفعوا التمي زرايتهم هم الطريق <تصفيق> مشاعل الأنواري هم للنسيم عبيره الفواري مقدة رفع التمي وزواية هم في العزيمتهمة الأنصاري